يا الله يا ذا الفضل والجود والمد يا الواحد المولا عزيز الجلال الحمد لله اللي وصل العمر هالحد وشاهدت بعيوني سلايل عيالي الله يدي هذا الفضل والجودي والمن والماء يا مولا عزيزا جلالي الحمدلله اللي وصلال عمري هالحد وشاهدت بعيوني سلايل عيالي يومي صغير الجد يا قولي يا جد واليوم صارت الجد يا همى لي وعمري يقضي واللي يتجدد والحي خبره للفنا والزوال يا لي صغيري جدي يا قول لي يا جدي يا جدي هماني والعمر يقضي والليالي تتجدد والحي خبره للفنا ما نرحل عن الدار لابد ارحل وينزل في مكاني بدالي قصري لابده على الطول ينهد والموت يفني ساكنين اهلي يالي وين الرجال اهل البعالين والكن اهل النخير اللي تمرها عسالي البدو كل نعال نزومه تنشف كلنيت جير الكل وقت مكالي جمعتي مني لهم صافي الود بلگيت ستير اب خربها والرجالي عم ضيفهم ما منهم اللي تصد تلقى ضيوف حق وقل وتالي جمعتي مني لهم صافي الود بلگيت ستير اب خربها والرجالي عم ضيفهم ما منه ما اللي تصدد لقد ضيوف حقوقها والوتالي والنار من شبابها ما تردد يشبها لضي فقار من متال وحير ما يبخل ولا شيء محدد نجادهانا خنتن بنفعالي والجمر بالمطعم لا جام زواد قلت هلال بعيدهم والموالين كل على الطبع وعلى ما تعود اهل المراجل مرخصين الريا اهل الوفا اهل الوفا وفي الوفا والطيب والعز نشه قالو غير قالو फी खिल्ली चले लुफ़ा लूफ़ा लूफ़ा वतला जन कल होल होम कल हम पी खिल्ली चले बुवाशा